بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان جيش من جيوش المسلمين يحاصر حصنا من حصون الروم وكان هذا الجيش فيه أحد حفاظ القرآن الكريم وكان هذا الحافظ هو الذي يصلي بهم الصلوات الخمس وبينما كان هذا القارئ يتمشى حول الحصن إذ نظر في ثقب منه أرأى امرأة حسناء من نساء الروم فأعجبته غض بصرك ما غضب بصره واستمر ينظر خلاص توقف غض بصرك ما غضب بصره إلى أن فتن بها فهام على وجهه يطرق باب الحصن قالوا ماذا تريد؟ قال أريد هذه المرأة التي رأيتها في مكان كذا وكذا كلمته المرأة قالت ماذا تريد؟ فقال أريد أن أتزوجكي قالت لا فعل أنت على غير ديني فقال ترك ديني وتزوجك أعوذ بالله فرأى الروم أن إدخاله سينقص من عزيمة المسلمين فأدخله وترك الإسلام من أجلها فأصاب المسلمين هم شديد وبعد سنوات زار أحد المسلمين بلاد الروم فرأى هذا الذي كان قارئا كان يحمل أمتعة الروم ويمشي خلفهم فقال له أنت فلان قال أجل قال ما الذي حدث لك وما الذي حدث للقرآن الذي كان في صدرك؟ فقال أنسيته كله لا أذكر منه حرفا واحد إلا آية واحدة. الله. أتدرون ما هي هذه الآية التي تركها الله عبرة في قلبه؟ إنها قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتري بسر عينه ما ضر قلبه لا مرحبا بسرور عاد بالضرر موضوع غض البصر أتعب كثيرا من الناس من الرجال ومن النساء فما هو الحل كم من شاب من احترق قلبه وأحسى بألم بسبب هذا النظر للمحرمات كم من متدين ترك التزامه وتدينه بسبب تساهله بالنظر في الخلوة حتى قلت هيبة المعاصي في قلبه وكم من امرأة صغر زوجها في عينها لكثرة ما تشاهده من أدوار الممثلين الوسيمين الذين يعيشون بشاعرية مع محبوباتهم في المسلسلات والأفلام. فترى أنها تعيش في نقص و زوجها مقصر بل حتى الأزواج يتخيل دائما أنه يحتاج إلى زوجة ثانية و زوجته ليست جميلة بسبب أنه طوال الوقت يشاهد أفتن الفاتنات فأمر طبيعي أنه سيرى زوجته غير جميلة هذا رجل تزوج مرأة جمالها معقول يعني أنها ليست أجمل مرأة في العالم لكنه مقتنع بها لكن في حفل الزفاف دخل على عروسه ليأخذها من عند النساء فلما رأ النساء بكامل زينتهن احتقر جمال زوجته وفي النهاية قال لا أريدها أصبح لديه ردة فعل نفسية فتفرق الزوجان موضوع غض البصر مهم جدا وسبب أهميته أن باقي الفتن قد تعرض عليك من فترة لفترة مثلا ليس في كل يوم يعرضون عليك صفقة تجارية محرمة ولكن ربحها كبير إن هذا قد يحدث بالشهر مرة أو بالسنة مرة وليس في كل يوم أيضا تتصادف المباراة مع وقت الصلاة قد يحدث هذا في الأسبوع مرة أما مسألة غض البصر أنت ستحتاجه في كل يوم كلما خرجت من المنزل كلما ذهبت إلى العمل بل والله في السابق كان الناس يحتاجون إلى غض البصر إذا خرجوا خارج البيوت الآن في هذا الزمن غض البصر نحتاجه داخل البيوت أكثر من خارج البيوت وهذا بسبب الفضائيات والإنترنت وغيرها بل بعضهم هداه الله في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من داعٍ فأستجيب له في هذه اللحظات الغالية يكون هو أمام تلك المناظر الفاضحة يا الله يا الله الجواب لأن الله أمرك بذلك وهو سبحانه لا يأمرك إلا بما هو أخير لك قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأيضا يوجد سبب ثاني يدعوك إلى غض البصر وهو أنه من المخجل من المخجل أن نعصي الله بنفس النعمة التي أنعم الله بها علينا فإنه قد حرم البصر من غيرنا وأعطانا إياه فكيف يعطينا ربنا نعمة البصر ثم لا نعصيه إلا بنفس النعمة التي أنعم الله بها علينا الجزاء الأحسان إلا الأحسان، وفوق هذا كله فإن أكثر من سيتأذى نفسيا بهذا النظر هو أنت لأنك ترى شيئا ولا تستطيع أن تصل إليه هذا عذاب وكلما نظرت أكثر زادت رغبتك أكثر بعض الفتيات تشاهد في التلفاز شخصية تعجب بها بل وتنبهر بها حتى ولو لم يكن هذا الشخص وسيما إنها تتعلق بشخصيته فبما أنها تستمر بالمتابعة وتنظر فإنها ستتعب أكثر إن كثيرا من عشاق النظر يظنون أنهم عندما يستمرون بالمشاهدة فإن ذلك سيروي عطشهم وسيسعدهم هذا والله وهم والله يتوهمون ذلك يتوهمون أن هذا سيخفف عنهم الآن لو وضعنا شخصين في السجن المسجون الأول منعنا عنه الطعام فقط أما المسجون الثاني وضعنا الطعام أمام عينه خارج الزنزانة يراه ويشم رائحته ولكنه لا يستطيع أن يأكله من سيتألم أكثر المسجون الأول أم المسجون الثاني طبعا الثاني هو الذي سيتألم أكثر طيب وكذلك كذلك الذي ينظر إلى الشهوات ولا يستطيع الوصول إليها لا شك أنه سيتألم أكثر من الذي يغض بصره فإذا زاد الرجل من هذا النظر فإنه سيتعب وإذا زادت الفتاة من النظر والتعلق التعلق فإنها ستتعب أيضا قال ابن القيم رحمة الله عليه النظرة سهم مسموم من سهام إبليس والنظرة الثانية أشد سما فكيف نتداوى من السم بالسم؟ فما قال رحمه الله تعالى ولو أن الإنسان غض بصره من أول نظرة لاستراح أي والله بعضهم مسكين لا يترك شاردة ولا واردة إلا نظر إليها ينظر إلى كل ما يفتنه في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الشارع وفي كل مكان ولا يمتنع عن أي شيء يا أخي ارحم نفسك ارحم نفسك والله قلبك لا يستحمل ذلك عيناي كف عن فؤادي فإنه من الظلم تعي اثنين في قتل واحد يا الله يا الله احفظ هذه القاعده المهمه احفظها الصبر على ما قبل النظرة أسهل بكثير من الصبر على ما بعد النظرة ماذا يعني هذا الكلام كلنا يعلم أن مقاومة النظر إلى المحرمات يحتاج إلى صبر وهذا الصبر مؤلم ولكن بالمقابل فإنني لو نظرت إلى المحرمات فإنني سأحتاج بعد ذلك أن أصبر على الشهوة أكثر لأنني أثرت نفسي بمناظر لا أستطيع الوصول إليها وهذا يؤلم أكثر بأضعاف مضاعفة مما لو أني صبرت في البداية صبرا بسيطا فلم أنظر وانتهى الأمر فعلا ألم ما بعد النظر أصعب بكثير من ألم غض البصر إن الذين يغضون أبصارهم هم أريح الناس نفسا وأشرحهم صدرا ولا يتعبون بالسهر والتفكير ليلا ولا يتألمون بالنظر نهارا فهم مرتاحون وراضون ومرضيون أرضوا ربهم وأراحوا نفسهم فمن مثلهم؟ يا الله يا الله هل تظن أن أعلى شيء يصل إليه من غض بصره أنه سيرتاح فقط؟ لا إن سقف امتيازاته أعلى من ذلك بكثير و لا أقصد ما سيحصل عليه في الآخرة بل ما سيحصل عليه نفسيا في الدنيا قبل الآخرة إنه ليس فقط سيرتاح بل إنه سيجد لذة في صدره يعطيها الله إياه فور غضه لبصره والذين يغضون أبصارهم يعرفون عن ماذا أتكلم أنا الآن وهذا ليس بغريب عن الله سبحانه أن يعطيك لذة في صدرك هي أحلى من لذة النظر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيعطيه سبحانه الراحة من عدم التفكير بالشهوة وأيضا سيعطيه فوق ذلك سعادة في قلبه. لأن الله تعالى قال: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم يعني أطهر وأفضل وصدق ربنا والله هو أزكى لهم بل لا يوجد شيء أزكى مما قال الله عنه أنه أزكى لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا. <تصفيق> يقول قائل كيف يكون غض البصر أسعد لي و ما نظرت النظر شهوة و فكيف يكون عدم النظر لذة و أنا ما نظرت سأضرب لك مثال فلنفرض الآن لو وجد شخصان صائمان في نهار رمضان أحدهما شرب شربت ماء فأفطر في رمضان و بقي صائما من منهما سيفرح عند الإفطار الآن كلاهما جائع ولم لم يأكل لكن هذا مفطر وهذا صائم من الذي سيفرح عند الإفطار لا شك أنه الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه هذا أمر خارج عن حدود الحسابات الرقمية هذا أمر روحاني رباني وكذلك الذي يغض بصره والذي لا يغض بصره كلاهما لم يحصل على شهوته كاملة لكن الأول يعيش في راحة والذي لم يغض بصره يتألم والاختيار لك في النهاية يا الله يا الله هذه طفلة مصرية اسمها حبيبة ذهبت للولايات المتحدة ورأت لأول مرة في حياتها شابا يقبل فتاة في الشارع وهو شيء معتاد هناك لكنها انصدمت وتأثرت وأرادت الرجوع لبلدها اسمعوها كيف تتكلم من قلبها لكل براءة <تصفيق> الموضوع كله في ايه حبيبه? اجينا مجي من عوريكا ده واحد. ليه? انا عزينا حتي داني يجينا ودينا مصر. مصر دي محترف. <تصفيق> ان المنظر ده ايجيش في عوريكا ده. او مش بييجي في عوريكا. حبيبه المين المنظر ده كله عشان عشان. كثير من الناس بعد هذا يريد أن يعرف ما هو الحل كيف أستطيع أن أغض بصري أبشر توجد خطوات معينة يمكنك أن تفعلها وستساعدك على غض بصرك بل لن يكون بعدها عندك مشكلة في غض البصر أبدا ولكن أرجو أن تتابعنا في الحلقة القادمة كونوا معنا Ti